بلاه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتسألون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا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 وَسِيرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ صَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا يَبِثُّونَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن ونزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وتواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا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 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا